بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا ب ك م و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة ق ص ة من إ ن ج ل ت ر ا ف ي ح د ي ق ة في انجلترا ش ه ي ر ة جدا اسمها ا ل ه ا ي ت بارك بتمشي في ا ل ه ا ي ت بارك ولقيت راجل عجوز والدنيا برد ك د ه ولقيته جاي جنب ش ج ر ة وبيحاول عايز يطلع ا ل ش ج ر ة راجل كبير يعني, يعني مش شاب صغير ولا راجل كبير وعايز يطلع ا ل ش ج ر ة وفوق في ا ل ش ج ر ة فيه ك د ه بصيت هو بيدور على ايه فلقيت زي عش صغير وفيه طائر صغير عمال بيصوصو ويصرخ لانه مزنوق يبدو ان الجه ا ش و ي ة هوى فالعش د ه بعد ما كان الطائر الكبير حطه في مكان صحيح لما ج ي الهوا الجامد العش اتزنق بال... بالطائر الصغير بين فرعين فعمال ي س ر خ ي س ر خ ي س ر خ اتاري الراجل العجوز عايز يطلع يطلعه من ا ل ز ن ق الي ل هوا ا ز ن ق ه ديا فشوف بقى الي ل حصل يطلع الراجل العجوز مش عارف يطلع ب ع د ي ن يحاول يطلع مش عارف يطلع ب ع د ي ن ها, ها ها ها ها طلع بيمد ي ايده علشان ي أ خ ذ الطائر من العش أ م الطائر الصغير ماهو خايف و ع م ل يصرخ فعايز ياخده من العش أ م ا عاضد صباع الرجل العجوز هيتتعضى لقيت الرجل آ ه بيصرخ وبعدين بعديها بدقيقه نزل الرجل وبص يبص على الصباع لا يعني عضه بس أ م ط ل ع تاني يا عم ما انت تعضيت بقى خليك عاقل المهم الرجل العجوز أ م ط ل ع تاني وعمل نفس ا ل ح ك ا ي ة أ م الطائر عضه عضه ج ا د ه ا ي ي ي ي أ م طالع ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة أ م عضه عضه ج م د ه أ م طالع ا ل م ر ة الرابعه ة و إ ي ويعني وبيحاول يطلعه مفيش ف ا ي د ة وكل م ر ة يتعض فواحد تاني صديق ا ل ر ج ل الكبير دول العجوز مطلعش معاه فبيبصله وبيقله و يعني أ ن ت معناها يعني لط ع ظ ت من ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ولا ب ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة وبتحاول في ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة يا الحقيقة العجوز عم فرجل العجوز قالوا قال حاجه ج ا م د ة جدا جدا جدا عارفين قالوا ايه قالوا طبع النسر انه يعض وانا طبعي ان انا ح ب واعطف ح ي ف ض ل الطائر يعض و ح ي ف ض ل طبعي ان انا ح ب واعطف عليه وطلع ا ل م ر ة ا ل ر ا ب ع ة وفعلا عرف يخلصه ويحط العش بشكل كويس و س ك ت الطائر بعد ما كان بيصرخ ونزل الراجل صحيح صباعه معضود كتير لكن ا ل ك ل م ة فضلت ترن ي في ودني طبع الطائر يهض لكن أ ن ا طبعي مش انهض أ ن ا طبعي ان أ ن ا أ ح ب واعطف فهمت و انا عايز أ ق و ل ه يا ج م ا ع ة عامل الناس بطبعك مش بطبعهم مهما كانت طباعهم و ح ش ة مهما كانت تصرفاتهم س ي ئ ة مهما متقلدهمش ا م ا ت ع م ل ش الناس بطباعهم فترد ب ط ب ع يا اخي إ ذ ا كانت الناس و ح ش ة خليك أ ن ت كويس خليك أ ن ت عارفين ربنا سبحانه وتعالى ب ي ع م ل ن ا إ ز ا ي ربنا سبحانه وتعالى إ ح ن ا أ خ ط أ ن ا كتير لكن ربنا ب ي ع م ل ن ا برحمته ه و شوفوا الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم ع ل م ه ل ن ا اللهم لا تعاملنا بما نحن أ ه ل ه ولكن عاملنا بما أ ن ت أ ه ل ه أ ن ت أ ه ل التقوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة الي يسيء اليك ل أ ن أ خ ل ا ق ه ك د ه لا تسيء انت إ ل ي ه ل أ ن أ خ ل ا ق ك غير ك د ه فاهمين يا ج م ا ع ة البلد اليومين دول م ل ي ا ن ة ناس بتسيء لناس ملكش دعوه اذا كانت الناس بتغلط كتير ملكش دعوه عامل الناس انت ب أ خ ل ا ق ك ا ل ح ل و ة خليك زي ما أ ن ت متنزلش ا ا لطباع ا ل آ خ ر ي ن ا ل س ي ئ ة احتفظ بطباعك ا ل ج ي د ة احتفظ ب ب س م ة أ م ل شكرا والسلام عليكم ورحمه